وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّجَاوَزَهَا رَكْبٌ عَنكَ فِي ظِلِّ الْجَبَلِ ذَٰلِكَ لِتَذْهَبُوا بِأَمْرِكُمْ وَلِتَأْفِيَ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 لو اتطلعت عليهم لو لن يس منهم فرارا ولم لقتم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليساءنوا بينهم قال قائلو منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزقهم منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا